1. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 2. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ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 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وإذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قالوا اننا ما كننا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 لَمَّ أَضَ أَثْمَااقَوْ لَ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورم وَتَرََكَهُم فِي يظُلمَاتِ ل يُبُصُِون صُّ بُكْمُ نُمْ يون فَهُم لا يَغْجون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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعفذوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم.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 إِلَّا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا الناس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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ قَالُوا هَذَا الَّذِي رزقنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ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 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاك يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْفَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ 19. مَا أَمَرَ أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 20. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا مَا يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي 7 سماوات 1. وهو بكل شيء عليم 2. وإذ قال ربك للملائكة 3. إني جاعل في الأرض خليفة 4. قالوا, قالوا أتجعل فيها من 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 17. 18. 19. 19. رَضَهُم عَلَ الْمَلَائِكَتِ فَقَالَ أَ بُِونِي فَقَالَ أَ بِأُونِي بِأَسْمَائِهَا أُلَائِ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ بِاسْمِ قَال أَلَمْ أَقُل لَكُمْ قَال أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ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 فأَزََّهُ مَ الشَّيطان عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِ كَانَ فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ولكم فِي وَقُلْ نَه بِقُ بَْضكُم لِبَعْض آادُ وَلَكُم فِيأَررضِ مُستَقَر وَمَتَُ إلَ خين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 إَِّا يَأتًاَّكُم مِنِّيهُدَم فَمَن تَبِهُ دَاَ فَلَا خَوْفٌُ عَلَيم وَلَم يَخزَنون وَكَذَّبُوا بِآياتِنَ أُلائِكَ أَصْحابُ النَُّ اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا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 119. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 110. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوبونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذَبِّقُونَ أَبَنَا أَكُم وَيَزتَححونَ نِسَ أَكُمْ وَفيِيذَالِِقُم بَلا قُم مِْرَبّكُ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 118. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 119. وإذ آتينا موسى الكتاب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 119. الصَّائِقَةُ الصائقة وأنتم تنظرون 110. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 111. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا أَظْلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا منها حيث شئ ومرغدا ودخول الباب سجدا ودخول الباب سجدا وقولوا حطت نورف لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ف بَدََّّينَ ظَلََمْ قَوْلًا غَيرَ الَّ قلَ لَم فَأَنزَلنَا عََّينَ ظَلَم فَأَنزَلنَا عََّينَ ظَلَم رِجِزًَا مِنَ السَّمَا إِبِمَا 11. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك, ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وَقِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ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 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا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 أَجَلَّنَّهَا نَكَلَ لِّمَا بَيْنَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتكذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي وَلَئِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ذُلُمَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نُجِيكَ 11. قال يَقُولُ إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 12. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله وَإِنَّ اِنَّ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمًا وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَاشِيَةً قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كاذوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فذارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وإن مِنَ القجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَ اللهَّهُ بِغافِن معَمَّا تَعملون هفَتَقُ مَعونَأَ يؤمِنوا لَكمْ وَقَدِ كَانَ فَريقُم مِنْهُ يتسمَعونكَنَا مَ الله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 وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا, قالوا أَتُحَدِّفُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّكُمْ بِهِ لخَدّكُم بِهِ عيدَ رَِّكُم أَفَلَا تَّنون أَولَا يَعلَمونَ أَنَّ اللهَّهَا يَعْلَمُ مَا يُسَِّ وَماَا يُقللِنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ فَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً 15. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مَا لا تعلمون 16. منَن كَسَبَ سَ أَت وَأَحطَط ب خَط تُهُ فَأولائك وَأَحقَت ب خَط تُهُ فَأُولائكَ أَصْحَابُ النارِهُم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِذُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتاما والمسكين وذل قربا واليتاما والمسكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ انْتُم هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَغَاثَرُونَ عَلَيْهِمْ تداورون عليهم بالاثم والعدوان وإياتكم اسرا تفادوهم وان ياتوكم اسرا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وَآتَينَا ع سَبَنَ مَرِيمَبَيكِ وَأَدَنهُ بِروحِ القُدُس أَفَكُل م جَاءكُمْ رَرسُول بِمَا ل تَحواء فُثُكُ مستُسْتَك برَرْتُم فَفَيقًا فَفَريقًاهُْ كَذَّبَةُم وَثَريقًَا تَقَتُلُون وَقَاوا قُلُوبُ نَا غُلْلس بَل عَنَهُم اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلَم مَا يُؤْمِنُون وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ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 فَنْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ صَبِّ الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزعزحه من العذاب أن يعمر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 مَن كَانَ دُعَاؤُهُ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُتُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيات بينات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 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ أَظْهُرُهُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ أَظْهُرُهُمْ واتبعوه ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن 119. إن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين لباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نقل فتنة فلا تكفر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 وَلَقَدْ عَلِمَ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ 116. لو كانوا يعلمون 117. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انذرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 118. ما يود الذين كفروا من أهل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 حَسَدًَا مِن يدِ أَمفُسِهِم مِنْ بَعْ بِم تَبَيَّنَ لَهُم الحَق فَعفُ وَصفَح حتىََّ يَأت اللهَّهُ بِأَمِك إِ اللهَّه على كُلِّ شَيئٍ قَدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجذوه عند الله إن الله بِمَا تعملون بصير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 اللَّهُ يَحكُم بَينَهُم يَومَ الْ القَامَةِ فيِي مَ كانَوا فِيه يَاخْتَلِفُون وَمَن أَظلمُ مِ مَ نَ مَسَادِدَ اللهَّ أَُكَرَ فِي هَسْمُ وَسَعَافِي خَرَابِهَا فَلَائكَةَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّقَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبَخَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 117. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 118. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 بعد الذي جاءك مِنَ العلم مَا لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 وَإذِ بتَ ل إِبَرَغِي مَ رَبُّ بِكَلِمَاتِ فَتَم مَوُ قَالَ إِن جَعِلُكَلِ سِهمَامَا قَالَ وَمِذُجِيَةِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحدِْ الظَّالِمِين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 وَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ قَُّ أَضَرُّ إلَ ذَابٍِ النَّادِ وَبِكسَ الْ المَصيد وَإِذْ يَغْفَ إِبَرَمُ الْ القَوَاعيذَ مِنَ البَيْيت وَإِسمعيل رَبَّّلََا تَقََّّلمِن إِكَأَل تَ السَّمعُ العالم.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 انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنهم في الآخرة لمن الصالحين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 إْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِنْ بَعْبِي قَاُ نَعبُد إِلَهَكَ وَإِلَهَا أَبَ إِكَ إبَرَِيم وَإِسمَلَ قالَاوا نَعبُدُ إلَهكَ وَإِلَ أَبَ إِكَ إبَ رَاجِيمَ وَإِسممائلَ وَإسحاقَ إِلَه وَاحِدَا إلَ وَقِذَ وَنَحنُ لَهُ مُسلْمُون تِللكََّةُم قَد خلت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 أُلُأَمَن الن بِللهِ وَم أُziلَ إلَناك وَمَ أُزلَ إلَنا وما أُziلَ إلىلَ إرَئم وَإسمائلَ وَإسحاقَ وَيَعقُوب. وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 صدغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن لَهُ عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم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 119. ولا تسألون عما كانوا يعملون 110. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة إم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من 118. وليشاء إلى صراط مستقيم 119. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. 1. لتكونوا شهداء النَّاسِ الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 2. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب.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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 1. Inna Allah ala kul shay'in qadir. 2. Wa min haif kharajta fawalli wajhaka šatr al masjidil haram. 3. Wa inna hulal haqq ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطرا المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس, لألا يكون للناس اسِي عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ منهم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 19. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 20. ولنبلون نكون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 1. إن الصفا والمروة من شعائر الله 2. فمن حج البيت أو اعتمر 3. فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى انَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ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 قَالِدِينَا فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 فَأَقْيَابَكَ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيات 6. لآيات لقوم يعقلون 7. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم, يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 تُبِيءُ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّرَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا ما في الارض خلا لنم طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء مَا يَعْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْتَ تَقُولُ وَأَنْتَ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قالوا بل نتبع يوما الفيل عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 1. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونذاء 2. صم بكم عمي فهم لا يعقلون 3. يا أيها الذين آمنوا الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم اياه تعبدون 1. إنما قرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باين ولا عاذ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 119. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 110. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على ذلکا بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس بالرء ان تولوا وجوهكم قبل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 10...أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 11...يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 12..الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فَمَنْعُوا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنعَ سَبَبًا بَذَافَ بِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 7. خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 8. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.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 1. Ya ayuhal الذina ámanu, kutib عليكم الصيام كما kutib على الذina min qablikum, lعلكم تتقون. 2. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر بَعْضَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَلِلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ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 1. وَلِتُكْمِلُوا الْعِذَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 2. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَدْعُ بُدَعا وَذَاعَ إِذَا بَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ غَّ لِباسُ الَّكُمْ وَأَ تُم لِباسَُّون عَلمَ اللابُ أَنَّكُم كُن تُم تَخْتَونَ أَم فُسَكُمْ فَتَابَ لَكُم فَتَبَعَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ كَتَمَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتي للناس لعلهم يتفهم تَقُولُ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُونَ فَرِيقًا وَتَدْعُونَ بِهَا إِلَى الْخُبْثِ تَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ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 والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم غَدِيكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 1. واتقوا, واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 2. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 3. إن الله يحب وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ خَتَّى يَبَلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريض او به اذن من راسه فذيه من صيام فذيه من صيام او صدقه او نسك فاذا امتم فمن تم التعبد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 إن الله شديد العقاب القد أشهر معلومات فمن فرض فيهن القد فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في القد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 فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كما هداكم قَبِلِيلَ مِنَ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَمِنهُم مَي يَقُولُ رَبَّن آاتِنَ فِي الدُّنْيَا قَسَنَثَوْ وَفِيآخِرَاتِ خَسََةَْ وَتِنَا ذَبًَا أُول إِكَ لَ النَّصبُم مِمّ ما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تذلل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى وَتَقَوَّلُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُ فِي ٱلۡحَيَٰوةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَشۡهَدُ ٱللَّهَ وَيَشۡهَدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخصام.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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين فإن من بعد ما جاء وَمَا الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غَمَامٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Salve Bnei Israeel, kam áteynaهم min áyata بينa ومن يبدl nعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد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 كان الن صُؤ محيidaَ فَب فَ الله النبيّين مُبشرين ومُذرين.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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم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 11. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبير 12. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 13. كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ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 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِي فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ, فأولئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وَجَاهَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْفهمَا إِفمُ كَذير وَمَ نَافِون النَّاسِ وَإِفْمُهُمَا أَك بَر مِنفَيهمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَون فِقُونَ قُل العفو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 وَإِنْ تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين قد تأمنوا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 ويبين آياتي للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 10. ويحب المتطهرين 11. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله 118. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين 119. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنتُمُ آمِنِينَ كن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ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 قَلَاقُ مَرتَانِ فَإِن سَاقُ بِمارُوفٍِ أَوْ تَسْرخُ بِإخْْسَام وَلَا يَقِلّ لَكُمْ أَن تَأقُذُ مِما آتَتُمَّ شَيْئًا إِللاا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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاقَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أن, يتراجع إن, ظن أَن يُقِيمَا قُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلهن فأمسكوهن بمعروف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 ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعبكم به واتقوا الله واعلموا أن اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ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 11. وعلى الوارث مثل ذلك 12. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم 13. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. فَلَا ذَنبٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والالَّذينَ يُتَوَفَّوونَ مِنكُم وَيَذَونَ أَزودَيةَ تَرََّصنَ بِأَفُوسين وَيَذَونَ أَزواجَيَ تَرَّصنَ بِأَمفُسين أَربَلَ تَ أَشْحُورِ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 بِي مِن خِقُبَةٍّسَاء أَ نُ أَ أَن تُم فيِي أَُsكُ عَ مَ اللَّ أََّكُم سَ تَقُرونَهُ وَلَكِلَكُ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 1. أَنَّ أن الله يعلم مَا فِي في أنفسكم فاحذروه أَنَّ واعلموا أن الله غفور حليم 3. لا جناح عليكم طلقتم لَمْ طلقتم او تفرضوا لهم فريضا ومثلوا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِطْلاقُكُمْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يعفون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 Inna Allah bima t'a'malun baxir Hafibu ala الصlawat wa الصlaat ilmusta Wakumu lillahi qanitin Fain kifthum farijalan auruk بَنَن فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصيه لازواج متاعا الى الخلد ويذرون ازواجا وصيه لازواج متاعا الى الخول فَإِنْ خَرَجَ لَفَلَا جُنَاقَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قُرِئَ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملائ م بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا اذ قالوا لنبي لهم بعث وقاتل في سبيل الله قال هل نسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد يَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فِي سَكِينَةٍ مِّن وَبَقِيَّةٌ مِّنَ مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ فَأَصْلَطَ آلُوتُ بِالجنودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اخْتَارَ غُرْفَتًا بِيَدِكَ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ انه هم ملاق الله كم من فئه قليله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره وَلَمَّا بَرَزُوا لِدَانُوتَ وَجَدُوا ذِي قَائِلُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَتَنَّ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ 1. فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم 2. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى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 قال ابراهيم فإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَمُهْتَدِ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَكَاللَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى, وهي قاوية على قَالَ أَنَّ يَطْوِيهَا بِاللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ أَنَّ هَافِجَ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ مِنْ ثُمَّ بَافَتْ قَالَ كَم لَبِفْتَ قَال لَبِتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إِلَى الَّذِي غَيْرُ آمِكَيْفَنُ شِذْمَثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَغْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الْطَيْرِ فَصُرْءٌ إِلَيْكَ فَمَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ فَصُورُهُ إِنَّ إِلَيْكَ فَمَجْعَلَ عَلَى كُلِّ أَن اللهَّ عزيز القَك مَثَلُ الَّين يُ فقُونَ أَملَم في سَب لللكَ مَفَلقََّة أَبَتَت سَب سَناب كما فلحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا لَا يَتْبَعُونَ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنفَقُوهُ مَنَّ وَلَا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 يَا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي فيكم ما لرائاء كَالَّذِي يُفِقَ مَا لَهُ رَأْيٌ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَنُوا الَّينَ يُون فِقُونَ أَمو لَ مُ بتِرَ أَمَعُضاتِلهِ وَتَثبتًَ مِنْ أَفُوسِهِم وَتَتّتَم مِنْ أَفُوسِهِم أَصَابَهَا وَابِلُون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 كثير واغناب له جنات من نكيل واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها له فيها من كل فمرات واصابه الكبر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 1. Ya ayyuhal lezine ámanu, anfiku min toyibat ma kasebthum, wa mima akhradna lakum min al-arh, مَمُلْ خَبِيفٌ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ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 بِالْحِكْمَةِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا فَقُتِمْ مِن نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْتُوهُهَا الْفُقَرَاءُ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرَ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فبأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله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 لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرض يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتْ تَعَفُّ فِي تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا وَمَا تُ فِكُ مِ خَيرِ فَإِنَّ اللهَّهَ بِهِي عَمَّذينَ يُ فِكُونَ أَموَالَو بِالَّيْ بِ وَنَّهارِ سَِّو سيروا على نيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم اجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَبَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 وَإِن كَانَ ذُلْسَ رَفًا فَنَبْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْتَ فَادْفَعْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا بِدَيْنٍ بدين إلى أجل مسمى فاكتبون. وليكتب بينكم كَاتِبٌ بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عَلَيْهِ الحق وليتق الله ربه ولا يبقس منه شيئا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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَبَا فَرجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَبَا أَن تَظْلِمَ إِحْدَاهُمَا 119. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونُوا تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بينكم إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ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 فَإِن كُتُمَّ لَا سَفَرِ وَلَمْ تَجِدوا كَاتِبًا فَرِهَُ مَّ قُبُضَ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًَا فَجْيأَدد الذيذْتُ مِنَ أَمَانَةَوََتَّكِ الله رَبَّ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 آممَنَ وَسُولُ بِمَا أُزِ لَ إلَيهِ مِ الرَّبِّهِ وَالْمُؤمنُِون كلُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَاائِكَتِه وَكُتُ بِه وَرسُلِهِ لَُ فَِّقُ بَيْنَ أَخَذٍ مِ الرُسُلِ